قُلْتُمْ أَحْدَاثَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَهُ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحِ فُرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 دو جوه فَأَمَّنَ الَّذِينَ سَوَدَتْ دُجُوهُمْ أَكْفَوْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُو كُلَّ عَذَابٍ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِيَضَّتْ وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله متلها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين